بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أباذيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مبال